وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون إن تسارع الأحداث إن تسارع الأحداث في أرض أفغانستان ووصولها إلى ما وصلت إلي لامر مؤسف انه مؤسف حقا لان سقوط افغانستان لم يكن صناعه امريكيه لم يكن صناعه خليبيه غربيه بقدر ما كان بقدر ما كان جريمه داخليه على ايدي المنافقين من اصحاب الشمال لقد قام المنافقون بقيازاتهم الشيطانيه غير الربانيه قاموا بما عجز عنهم كفار الصرخه وهكذا كان الشان لمن يقرا التاريخ هكذا كان الشان وقت شانغلاس الصليبيه وخسريا على بلاد الاسلام انه من المؤسف حقا ان يركب المستعمر ايا كان نوعه واي كان جنسه يركبون على ظهور يركبون على ظهور اقوام من المنتسبين الى الاسلام لياسوا في صوره جديده نعم انه لمن الامور العظيمه ان يوصف اناس كانوا بالامس مجاهدين يوصفون اليوم بانهم منافقون وبانهم طابور خامس واحذيه يلبسها عباد الصليب لكنها الحقيقه انها الحقيقه التي تحتاج الى صراحه لا تخاد احد إن راية الجهاد في سبيل الله التي لا ترفع إلا من أجل دين الله عز وجل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رايات الجهاد يوم أن رفعت من أجل دين الله وقال وحمدها اولئك الفئام وصفوا بالمجاهدين اما اليوم فان الهدف والغايه ليس في سبيل الله ان الهدف ليس رباني وان السيف لن يحمل من اجل الله بل من اجل الدنيا والدولار فبئس السيف وبئس السياس اننا يا عباد الله بين خيارين لا ثالث لهما اما ان نخالف ديننا ونغلط عقولنا فنسف اصحاب الشمال بانهم اصحاب اليمين فنقلب الحقائق ونحرث دين الله عز وجل وان نتجاوز الخداع والتلبيس والعواطف ونتجاوز المداهنات في الدين فنقول هذه صراحه يمليها علينا ديننا ومرؤتنا فنقول ان هذا هو النفاق وهذه هي الخيانه العظمى نعم ماذا نسمي التولي الظاهره للكفار ونحن نراهم نحن نرى باعيوننا الكفار يبيعون الادرياء بوحشيه لا مثيل لها والله لو كان المستهدفون بالقف بهائن لترفع أصحاب المروءة قضلا عن أهل الإسلام لترفعوا عن أن يلوثوا أنفسهم بالمشاركة في هذا الهجوم البربري فكيف هو الرحايا من إخواننا المسلمين من النساء العفيفات المتحجبات والشيوخ الركع والأبطال الأبرياء من المسلمين ماذا يتمى القتال تحت امره الصليبيين وباسلحتهم لتنفيذ خططهم وغرصاتهم من اجل شسمه من الدولارات وبماذا يوصف من وصفوا رفاق الجهاد السابق وصفوا اخوانهم بالارهابيين ان العالم كله يوم ان كان المجاهدون يقاتلون الروس كانوا مجاهدين وكان جهادهم مشروعا ويوم عن كان الجهاد ليس ضد الروس وصفوا بأقبح الأوصاف وتتالبت عليهم الأمم من كل حبد وصوب ماذا يوصف أو بماذا يوصف هؤلاء الخوانة الذين يصفون رفاقهم في الجهاد بالإرهابيين فيستحلون دماءهم واراضهم ويستهينون بشرماتهم لقد دخل تحالف الشينال التاريخ نعم دخلوا التاريخ لكن دخلوه من اوسخ ابوابه انه من باب النفاق والخيانه حين قاموا بالمهمه شر قيام واقروا اعين اعداء الاسلام لقد راهم العالم وهم يقدمون الاسلام الذي يحملونه في صورة قبيحة في صورة بالغائيه همجيه وهم يركلون الجثث بالارجل وباعقاب البنادق والذي لم يظهر في وسائل الاعلام اعظم وافظع ولقد راى العالم ويا له عار ما راى راى جنود من اصحاب الشمال يجرون رجالا ثم يجردونهم من سراويلهم ليضرب ليضرب الاجساد وهي عاريه قبل الاجهاز على هذه الطلقات من يقوم بهذا اي يقوم به ان يقوم به مسلم لقد تبرع هؤلاء المنافقون بجميع اثاثهم والله حسيبهم تبرعوا بالقيام باخبث الاجوار نيابه عن اليهود ونيابه عن النصارى الصليبيين ونيابه عن الوثنيين ونيابه عن عبده البقر قاموا وفعلوا ذلك قاموا بذلك وفعلوه بثمن باهظ ثراتي معدوده ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين ومع كل هذا فاننا لا بد وان تجاوز الحد وان تفصف المصيبه بشيء من الامل والله عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ايام سقم قرص فقد مس القوم قرصا مثل و تلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحصص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين إننا ننتظر أن يمحق الله الكافرين بأمر من عنده أو بأيدينا إنه على كل شيء قدير هذه الآيات فيها عبر لمن يتدبر القرآن وهو يأي الأحداث عباد الله إنه يجب أن يعلم المسلمون أن منا ساهم في تخفيف جريمة أولئك المنافقين من خفف جريمتهم ولا يجوز ان ينطلي علينا تلك الممارسات الاعلاميه المشبوهه الانتهازيه التي تمارس التنفير من النهج الاسلامي في الحياه والحكم استغلالا لنحله طالبان الذين صورت تجربتهم على انها سهم متجمد للدين انها حربه واذينت لاجل ذلك صوروا للناس ان سبب قتل هؤلاء انهم متزنسون ويمثلون الاسلام المخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان طالبان كانت تطبق احكاما ثابته في الاسلام معلومه من الدين بالضروره من انكرها فهو مرتد نعم من انكرها فهو مرتد تطبيق الحدود اقامه الحدود على ارض الله عز وجل تكثير الاصرام انها مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام لمسك من ابدا من اختراع طالبان منع من السفور اليس من السريعه من ان السفور اليس من السريعه اقامه الحدود اليس هو اصل الشريعه لكن الامر كان سموا تطبيق الحدود الشرعيه وحسيه فقلدهم هؤلاء الرعاع ان فعل الصالديين والصبتاء فعلهم في ارض افغانستان ليس بحسيه وما يقوم به شارون ليس بحسيه لكن النفاق اذا سود القلوب صارت لا ترى الا من خلال ما يراه اسيادها اننا نحذر اخواننا المسلمين نحذرهم من كل صوت اعلامي كاذب يغير الحقائق ويستغل الاحداث في ظل غياب الصوت الحر الصوت الصادق الصوت المكبوت عجل الله فرجه لقد تبين لكل فطنه ان الاعلام الخبيث الذي لا يعرف النزاهه قادر على تسويض الإجرام والإستاذ في الأرض والغطرة والإذلال للآخرين والأمر سهل جدا فما عليك إلا أن ترفع لافتة تكتب عليها لا للإرهاب ولا للتزمد ولا للظلامية ثم تستح, تستح لك كل البوابات لقد طالب بعض المسلمين طالب بعض المسلمين من العالم كله وعلى راسه الامم المتحده على المسلمين طالبوهم بتعريف واضح للارهاب نريد تعريفا واضحا للارهاب ما هو الانهاك لكن الصليبيين ومن ورائهم اليهود يريدون ان يبقى المصطلح حائما لا يفهم ولا يفسره الا هم ليمارسوا التلاعب بمثاليين والوزن بميزانين لكن الله بما يعملون محيط لكن الله من وراءهم محيط والله سبحانه وتعالى لا يغفل ما يفنعون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والبيان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم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 لقد مارس الاعلام الغربي القذر مارس التشويه والتشنيع لطالبان ووصفهم بالعدوانيه والتعصب واهانه المراه وراح الاعلام الغربي العلماني يردد دعاوى اسياده بشكل اكثر حده وحقده بلا خوف من الله ولا وازع من ضمير ولما قامت بعض المحطات بنقل شيء من الواقع المخزي لجيوش الصليبيين وافعالهم النشراء على تراب امانستان مما كشف البربريه الغربيه والعدوانيه الصليبيه لم يكن بوسع هؤلاء المغول الجدد الا ضرب لم يكن بوسعهم إلا ضرب تلك المحطة بشكل بجع أثار اشتياء كل المتابعين وأظهر في الوقت نفسه أن الإعلام الدولي يريد صورة واحدة أمام العالم هي الصورة التي يراها هو فقط إننا لا نبالك إننا لا نبالك إذا قلنا إن دور الإعلام اليوم في احداث العالم قد يكون اكبر من دور القنابل واكبر من دور الجيوش لكن الذي يهمنا اليوم يا عباد الله يهمنا وجود الوعي ووجود العقل المميز الذي يحبط هذا المكر ويهزم هذا الاعلام الصهيوني الصلب لا سيما اذا جددنا يقيننا بالله وهو القائل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال ابن كثير رحمه الله تعالى انهم لن يسلطوا عليهم استيلاء استصال وان حصل لهم غفر في بعض الاحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمستقيم في الدنيا والآخرة فتكون الآية ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين وفيما سبكوه من مصانعة الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم ولا ننسى قول الله تعالى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 فَعَسَى الله ان ياتي به الفرج او امر من عنده فيصبح على ما اسروا في انفسهم مادنين نسال الله تعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعى به اجاب ان يخزي الكافرين اللهم انا نسالك ان تخزي الكافرين اللهم اهزمهم شراً هزيمة اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم وسدد اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم عليك باليهود المجرمين اللهم عليك بهم وباعوانهم يا رب العالمين اللهم عليك بالمعتدين على اراضي الاسلام من اليهوديين من اليهود والصليبيين والمنافقين اللهم احصهم عددا اللهم احصهم عددا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اسقط طائراتهم على رؤوسهم وهم اغرق بوارجهم اللهم سجر اسلحتهم بين ايديهم اللهم دمر دولهم اللهم دمر دولهم اللهم دمر دولهم اللهم كف شرهم عن المسلمين اللهم ادفع عداهم عن المستضعفين اللهم ادفع اداهم عن المستضعفين اللهم انهم ارهب العالم كله اللهم رد ارهابهم في قلوبهم اللهم شرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون اللهم انا نسالك وانت القوي العزيز ان تنزل عليهم عذابك ورجتك وانت اله الحق اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم عليك بالمنافقين اللهم اصبحهم في الدنيا قبل الاخره اللهم اصبحهم في الدنيا قبل الاخره اللهم اصبحهم في الدنيا قبل الاخره اللهم, قبل الآخرة. اللهم من تكلم او كذب في هذه الاحداث نصره دين الله اللهم ايده وثبته ووفقه لما تشبه وترضى ومن كتب او تكلم في هذه الاحداث نصره للباطل ونصره للهوى ومن اجل الاستعاده في الارض اللهم اكسر يده اللهم عسل اللهم واقطع لسانه اللهم دمرهم جميعا يا رب العالمين اللهم كف عنا شر هذا الاعلام اللهم اكف عنا شر هذا الاعلام اللهم مكن للاعلام الصادق ان يظهر الحق للمسلمين اللهم انا نسالك ان ترين لنا الحق حقا وان ترزقنا اتباعه وان ترين لنا الباطل باطلا وان ترزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من ان يكون الحق ملتبسا علينا فنضل انك على كل شيء قدير اللهم اعز الاسلام واهله وازلل الكسرى واهله اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه early